والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله وانت 114. الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير 115. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب 116. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفذ عنه سيئاته ويدخله جنة 129. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم